الحمد لله ناصر المستضعفين الحمد لله قاهر الجبادره والمعتدين الحمد لله قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ي ن الحمد لله الذي اسرى بعبد من ليله من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى الحمد لله على سيد ا ل خ الحمد لله الله يستعان إ ل ي ه نرفع سدايتنا إ ل ي ه ن س ك ر ضل الظالمين وصدره الهاقيون وخزنام الاقربين اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وعدة. وهزم وحده لا شريك له صدق وعده و أ ن ز ل أ ه د ه وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسطيه وقبوله ومن تباغض خلقه ناشر قد ترك همته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزوله عنها إ ل ا غالب معاشر الاحبه معاشر ا ل م س ل م و ن انها الارض الطبيعيه اليهوديه ا ل ذ ي ا ع ل ت فيهم ل ر ض ا ع الارض ت س ت ه د ب الاسلام والمسلمين ت س ت ه د ب من رسول الله ر ب ا والاسلاميين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حرب طبيبيه جعفى ت س ت ك ي يوما على أ ر ض افغانستان وتستعين يوما على أ ر ض اليمن ويوما اخر على ارض فلسطين ا لكنها ي و م ل اليوم, اليوم تستعين على ف قطعه من اطول ل أ الدفاع تستعين اليوم على بلاد النبوه والرساله تستعين اليوم على ارض المن والبركه نعم مع معاشر الاحبه تستعين الحرب اليوم على ارض ف ل س ط فلسطين الجريحه فلسطين الجهاد والاله فلسطين ا ل ن ه ا ي ة والشهداء فلسطين الازراء والزهراء فلسطين ا ل م س ط ب ا ل ا ط ص ى فلسطين من خبز الشريف فان اليوم ويعلو صراخها تحت وطن أ ح ب ا د ا ل ك ر د ة و ا ل ق ن ا ص و ر لقد س ل ن ا كما سهل العلم ا معنا ا س ب و ع ن زاميا مؤلفا على ع ر ض هوليسترول اجتياح زامن غزو مسلح باحدث أ ن و ا ع ا س ل ح ه تقسيم وتدمير م ه ا ج م ة للعالمين العزه بجنودهم منع للغذاء ي ا ل ث ر ا ء م ح ا ص ر ة لسيارات الازهار ا ل خيازين ي ق ع د و ن ب أ ي د ي ك م ا ل ن ج د ة شباب فلسطين و ا ب ط ا ل ه ا يدبلون ايديهم بالزلازل وارجلهم بالاغلال س و ا ر ي خ وقنائم لا تفرق بين ربين كبير ولا طغير. لا من ربيع صغير وشيخ عجوز كبير ما هذا الذي ارض ابن الطين. ما هذا الذي على على الطين. يقع يقع ارض ابن أ ج ي ب و ا يا أ م ة المليار أ ج ي ب و ا يا أ م ة الجهاد والاستزهاد أ ج ي ب و ا يا أ ه ل أ م ة د ا ء ت لتكون خير أ م ة امه الجنات الم تحرزكم تلك المناظر المزدعه أ ل م ت ع ل م ك م تلك الصور السيئه الم, ألم, ألم تتقرع قلوبكم أ ل م تتقطع اجدادكم و أ ن ت م ترون ك ب ا ر ك العالم باسره تلك ا ل م ر ا ة ذات ا ل أ ر ب ع ة والستين رميعه التي اقتحم اليهود بيتها وهي آ م ن ة ا ل أ ج ل ا ء فاضربوا ف ي ه ا وفضلها ج م ا ل ي ه عشر ر ص ا ص ة ح ا ق ل ة أ ر ب ت ه م ا قتلين ونبدا أ ك ث ر من سبع وعشرين ساعه في بيتهما لا يزنان من يغنيهما التراب أ ل م تتقطع اجلالهم أ ل م ت س م ع أ س م ا د ك م ل ر ؤ ي ة عشرات ل ق ت ل ى مكتتبين حاصرتهم قوات اليهود فاضطر أ ه ل المستشفى الى جمعهم لحفره واحده بحقيقه المستشفى الم تسمعوا املاك اليتامى الم تسمعوا صراخ الزكالى أ ل م تسمعوا افاق المستضعفين م بني أ م ت ن ا الذين ل ن يجدوا نصيرا ولا تهيما إ ل ا المولى جل وعلا الم تسمعوا؟, تسمعوا الى تراث ذلك القسم المسلم الربيع الذي اشتد اداؤه طلبا لزوله حليم ل د ان يكونوا وصولها اليه لقد صدقت لقد يا ربنا لقد صدقت فالى نقله من ج ا ب ه م لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه قلوبه فهؤلاء هم اليهود, هؤلاء هم اليهود. لا غرابه في سوء طبيعهم لكن الذي لكن القله ذ ي ا ل ط ي ع ة هو هذا التخاذل النقي عن ن ص ر ة اخواننا من الامراء والمعراج ما هذا الخذلان لابناء هذه ا ل ا م ة ايكم أي ايها العملاء ايكم ايها ا ل خ ي ل ه ايكم يا ط ي ا ب ي العرب بعتم الاوطان بعتم كل ق ب ا ي ا ل ا م ة حتى ط ب ي ع ة فلسطين التي طالما ت م ت ع ت م دميا وزورا ب ا ل ت ب ا ه ا ل ى هذا ا ل ح ك و ا ل م د ع بلغتكم الجبن والحزنان تكلموا وافضلوا عن مكنون ج م و ر ك م ايها ا ل ا ن ج ا ك بعتم كل شيء بعتم اوطانكم بعتم ق ض ا ي ا ك م وها انتم اليوم تدعون حتى اغناء الامه لامريكا وعلمائها لا ل ا اذا فعلتم ل ف ر س ط ي ن لما سمعتم بالمدارح التي يقوم بها ان ي ه و د على ارض الاسراء و ا ل إ ع ر ا ض حقا حقا لقد كنتم س ا م ح و ن لقد كنتم ورفعتم عقيرتكم وقلتم كلمتكم ا ل ع ظ ي م ة التي لا تخافون فيها ل و م ت لائم إ ن ا نستنكر ونكتب العدوان الصغيري و على ارض فلسطين ثم نادى بعد ذلك لا لقد ل كذبت سواتكم وعلم الجميع ان مثل هذه ا ل س ص ر ي ح ا ت ما هي الا مكاسب س ي ا س ي ة و م ر ا ق ف ا ع ل ا م ي ة ومبادرات سعريه تمتصون بها غضب الشعوب ان الانسانه و ا ل ا س ج م سلاح يحسنه كل ضعيف بل كل اعرف و ا ن ا بل حتى النساء و ا ل ا ف ا ل فهو سلاح ع ر ي ض يحمله كل مريض وسيف اعود يحمله كل اعود بل ماذا قدمتم ما ايها ا ل خ و ن ة وانتم تستمعون في ق م ة لبنان معذره اقصد ق م ا م ة لبنان ماذا قدمتم ما غير م د ا ن العز والعار والخضوع والاستسلام و ي ش ر ك م على ذلك ها هو ت ا ر و ن يذكر لكم حسن ص ل ي ع ك م لسطحكم امام شعوبكم وسد عورتكم وحسن جدركم ماذا ما فعلتم ايها ا ل خ و ا ن ة ا ل ف ر س ط ي ن و أ س ل ع و ه ا تقطع واوطانها تمزق وانتم بغيركم مرضعون ما فائده هذه الجوز والاساكن ا ل ض خ م ة والاليات ا ل ع س ك ر ي ة التي تزدون من اجلها ا ل أ م و ا ل تقطعونها من عرف المسلمين ظلما وعدوانا ل ت ج ه د و ا بها جيوشكم و ف ا ئ د ة هذه الجيوش إ اذا لم تدافع سرطين لم تتبع حرمات المسلمين ا ت ص ب ح و ا وقولوا ل أ ن هذه ا ل أ م و ا ل ت ص ا جميعا من أ ج ل ح م ا ي ة ك ر ا س ي ك م واستمتعن عروسكم جعلت ربي عليكم وعلى س ي و ك ك م جلوس الذل والخزن والعار فحقا حقا ماذا ننتظر من ا ا ذ ن من ت ر جلوس تموت من اذن سراب وعصافره د و ن عنكما ل ا ل ا اي ع اه ر ذ اي عار هذا جلوس ض خ م ة لا تستطيع ان ت ح ر ا ل ي ه و د س ا ت ن ا ل ا طفل نخمه لا تستطيع ان تحرك منه اليهود الباكلاء واطفال زوار صغار في ا ع ل ا ر ه م كبار في م بطولتهم كبار في مجدهم يتقون وصفات السهولين ي ب ذ ل ا عنكم ما هذا الزل الذي اصابكم اطفال في زهره عمرهم نافوا عنكم ب ع ج ا ب ك أعلى ما فائده اجهزتكم ل الاستخباريه والامنيه الا لم تساهم في ح ل قضيه فلسطين ان اصبحوا انفسكم وقولوا ان كل هذه الاجهزه قد جعلت من اجل التدبب على ا ل م ل ا كل ج ظ ي ة ما ج ع ل ت إ ل ا ل ل ت ر ق ص على الصالحين و إ ل ى ا ب ع ا د الربانيين أ م ا احساب الكربه و ا ل ف ن ا ت ي ر فدعوهم يمرحون في البلاد ويعيدون فيها الفساد ومن تعرض لاحدهم مئدا او ا ع و ف ه تتهم مصيره دون سك وارتياب لو قولوا ل ان هذه ا ل أ ج ه ز ه ما وضعت اصلا الا لحمايه مصائب اليهود والطليبيين اذبحوا انفسكم يا اخي ورجال وقولوا للامه اتريدون ان نحارب اليهود وما من احد منا إ ل ا ر وقد قلده اليهود أ ر ط ا ا ل أ و س ل ه بالمغصبات ا ل م ا س و ن ي ة والحركات الكهيونيه اذبحوا أنفسكم. انفسكم واخبروا الامه بانكم و ن ن ت م تعقلون مزالك قمتكم تهيئون بركا خ ا ص ة جلد ا و م ه تبقوا و ط ا ئ ع الجلدات ا ل خ ا ص ة م ب ا ط ر ة لليهود لاسرائيل حتى يكون جزاؤكم عند اليهود عظيما وتكون المكافات سخيه ة اذفحوا ف اطعم انفسكم ايها ا ل خ و ن ة وقولوا للعمله اتريدون أ ن نوقف التعليم و ا ل ج ن ك ي ل الذي ي ذ ي ق ه اليهود ل أ ب ن ا ء ا ل س ط ي ن ونحن في بلداننا نسيب أ ب ن ا ء شعبنا ما هو أ س و أ وامر مما يذيقه اليهود لفلسطين كيف نطلب من اليهود أ ن يوقفوا اداه بشعب ا ل س ي ن و ل ح ن نذيق ل أ ب ن ا ء شعبنا و أ م ت ن ا أ ع ظ م مما يذيقه اليهود ل أ ب ن ا ء فلسطين وهذه ا ل م ن و ن شاهده على ازدحام جرائم رافتها لقد ساحت ا ل ر ا ئ ح ة لقد ساحت ر ا ئ ح ت ك ن يا مهتر العمراء فعزمت العلوم و أ ع ل ت العلوم ما هذا الذل ظ ل ما ه ا ا ظ ل ما هذا, هذا الخضوع والخلوع الم ي س ف ط ع احدكم من ن ع ظ ي م ذله وخلوعه أ ن يقول أن ي ولو ل و انتفاق النغب بالذئوب ب ط ر ق سبيل اليهود و إ غ ر ا ق طفرات اليهود والامريكان ومكاتب ا ل ا ص ت ف ا ر ومكاتب ا ل ت ص م ي ع لم تتجراوا حتى على هذا ا ل ا ط غ ر ل ا ل ر س م ي الذي لن يقدم أ و يؤخر شيئا من اطار طبيه وهذه أ م انونيتا التي تدعم اليهود بكل أ ن و ا ع ا ل أ س ل ح ه وهذا ب و ل الذي يعلن للعالم ا ث ن ا ل أ ت ه يتفهم موقف دارون ولا زالت علاقات الموده و ا ل م ح ب ة عفوا بل ا ل ع ب و د ي ة والولاء تجمعكم بهذا الشيطان الاكبر أ ل م يتذر أ ح د ك م حتى على استدعاء السجن الابريجي ومناقشته في هذا الاعتداء الوحسي على أ ب ن ا ء ا ل أ م ه ب أ ط ه ر البقاء و ا س ر ف ه ا أ ت ذ ك ر و ن ما ا ش ر المحبه اتدبرون يوم كان المغرب قد قدم توسيعه لتنظيم نهائيات تاس العالم فاعلن القطر تفويتها ل ف ا ل ح المانيا قامت الدنيا ورن تقعد واستدعيت الصدير القطري وتوترت العلاقات ا ل م غ ر ب ي ة ا ل ق ط ر ي ة كل هذا من اجل كره القدم وفجوه للصين واعتلاء لاب الرساله و د على اهلها لا يستحق حتى استدعاء ا ل س ب ي ر فهل ك ر ة القدم اصعب و عندكم واطهر من ج ن ا ء الفلسطينيين ك ر ة القدم ت س ت ح ف قطع العلاقات وتدوينه ش ع ب وتدليس حرمته وقس ابنائه و ت ض م ي ل نسائه وهدم دياره لا يستحق ان من ي ح ت ق د ان خراج ا ل ص ب ي ع ة قد يكون على يدكم فهو ك ا ل س ب ي ر من الرمضاء بالنار على يد ي من على يمضي د ي يومه في م ص ر وخبز و ز ك ي ن ة ولن له في طرب وشمر ل ي ن ث ا ن ي ة و ز ا ن ي ة لا يهمه إ ل ا ارضاء غصه و ف ر ج ه على يد ي هؤلاء تعيد فلسطين بل اقول على يد ي هؤلاء س ب ا ع ا ل س ط ي ن انهم ع ا ش ر ا ل أ ح ب ة هم الذين باعوا فلسطين هم الذين س ل ب و ه ا ر ق ي ص ه لاوخد الاسلام ل أ ز ي ا د ه م اليهود هم الذين سالوا امتهم وسعتهم هذه اميريكا ل و م أميليت اليوم ت ع ي د في ا ل أ ر ض ج س د ة تلاحق المجاهدين والمولدين بحزبه الحرب على ا ل إ ر ه ا ب وانتم ايها ا ل خ و ن ة تفتحون بلدانكم وتفتحون صدوركم ل ل م خ ا ب ر ا ا ل ا م ي ك ي ه لتلاحق الارهاب ا د ي ن بجعلها داخل ا موبايلكم الم يستطع احدكم ان يقول لا أ ل ا يستطيع احدكم ان يقول لا, لا؟ هذا الذي يقع على ارض فلسطين اليس ا ر ه ا ب اننا حتما ً لسنا،, لسنا من السداده ومن الغباء بحيث نامل منكم ان تحرروا فلسطين أ و أ ن تعيدوا الاقصى إ ل ى ح ض ي ر ه المسلمين ولكن, ولكن ف ر ت ا ر ي ي خ ف ر ه تاريخيه هذه أ ك ر م ن ا الله د ع ا ل ى بها لنفضح امالتكم و ل ا ه ز م عساركم ونبذل ل ل م خ ط و ع والسجن مقاسيه وفضائحكم لاننا نعلم ان فلسطين ي ا تيراد في حراس وانتم ف ي ر ا د واعظم س ا ه ر على ذلك ق ل و ا ت ك م ا ل ف ض ا ئ ي ة ا ل ن ا ز ل ة الهابطه اثناء فلسطين يموتون جوعا وربعها ا لا ياكلون قطعه حليب وقنواتهم تبعه عمن يصح ا ل م م ي و ن ومن يفوز بالكعك ومن يرفع ذائذه كل يوم فعذرا يا فلسطين انا ل لم نحمل البدرى ولم نقل نحو تينا العريه النجرى عذرا فان سيوف القوم قد ضبئت وخليلهم وقد ا ه م لم تعد السمع ا ل س ع ب ا عذرا فان السيوف اليوم واسفا تخالها العين في أ غ ن ا ل ه ا حطبا عذرا للسين ان الدنيا اقيدنا فكيف نلقي عليك ا ل ض ر والتهبا عذرا عذرا بدا طفلك يزكو بديعته فلم يجد بيننا اما له وابا عذرا عذرا فقومه ل قد ماتت سهامتهم وسلم الذل منهم صائما من عضلا نعم عذرا فلسطين ص عذرا ايها المسجد الاقصى فقد حدثنا هؤلاء الخونه اجبت لابوسنا ودماؤنا في سبيل الزوج اربنا وتطوير ارضه من الانجاز ايها الخونه ايها الخوانة أيها الضرائب أيها أيها ان بلغتكم الدل كل هذا المبنى وبلغتكم الخوف الى هذه المراكب المفضله فلا تحرمونا من سك بنائنا وتحطها على ارض العذر والانبياء تمتعوا باموالكم واطرحوا الله و بقبوركم وعناو بقبوركم لكن اتركونا ندور عن ابنائنا و ل د ا ئ ن ا فنحن على هذه الارض نموت ونحن احياء ادعوا العيون ايها الخضره ان امه المرياض ايعززنا حذائكم من البشر من اعرض الناس على ا ل ح ي ا ة كما قال ربنا جل وعلا و ل ت ج د ل ه م أ ح ر ف الناس على ح ي ا ة افتحوا ا ل ح ي و ن وحملوا بيننا وبين ا ع ل ا ئ ن ا ان ان ا ل س ف ق ه و ا ل ر ح م ة قد اخذتكم على اجيالكم و ا ر ذ ا ب مهدتكم لم يحمل ي ا لهون بيعكم ان اليهود لم ي ج د و ا لحراستهم و ت ب ص ل ع ح م و ا ه ت ه م كلابا اوفى وراء حوض م ك م تحلون حلولهم وتمنعوننا من غزوهم ف ع ن ي ئ ا ل ل ه م هنيئا لكم وفاءكم لاجيالكم ه ن ي أ ا لكم عدم دعو لنعمه اوليائكم اعلموا ايها الخوله ان اكثر المسلمين صادقون في رغبته في جهاد اليهود واذا فتح الباب و إ الى إ ل ارض فلسطين والله وبالله والله لو فتح باب الى فلسطين ل ر أ ي ت م عجبا ما كان لكم ان ت ح ل و ا به فضلا عن أ ن تروه أ و تسمعوا به وذلك يوم تروا المسلمين يغتب بعضهم بعضا سهولا وشبابا و ص ب ا ر ا و ص ب ا ر ا وكاني اتجنب أ صوت قائلهم السكينه السكينه يا عباد الله تعرض للبين لا تسع لمغيار من البشر واسالوا التاريخ يخبركم التاريخ ان هذه البلاد المقدسه كلما أ ل م ت بها ملمه او وضعت بها نازله استفرغت من حولها فكان الغوث والعون ي أ ت و ن ه ا ز م ا ع ا ت ووسانا يتنسبون منها نسمات الجنه ويرتبون الفضل من الله والمنه ومنذ فتر الاسلام وقوافل المجاهدين وقواسم المقاتلين وركب ا ل م ل ا م ي ن ت س ي ل نحو هذه الخلاف ا ل م ق د س ة لتنال ا ل س ه ا ل ة على أ ر ض ه ا وتوقى ربها راضيه مرضيه وتنعم ب ي و ا ر ه ب ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة و ا ل ر س الكريم لقد كانت ا ش ر ة أ م ن ي ة يرجوها المؤمن ا ل ص ا د ث أ ن يموت سهيلا في ه ا ح ا بيت المسلم لتضم رفاته ويمزك دمه مع ذ ب ا ل آ ل ا ف من ا ل س ه د ا ء الابرار الذين استسهلوا في موسى وليرموت وحفظيه فكفاكم ايها الخونه غصبا على هذه الشعوب شفاكم ضبطا شفاكم ضبطا ف إ ن شده الضب تولي الانتجار اقول ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واخر ج ع و ا ن أهل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه معاشر الاحزاب ان ل العظيمة إ ا ل أ ح د ا ث ا ل ع ظ ي م ة من س أ ل ه ا دائما أ ن تكون ح ب ل ى بالحروف والعبر و ا ل س ت ن ب ا ط ا ت و ا ل ا ز ا د ا ت و إ ن مما افادتنا إ ي ا ه ا ل أ ح د ا ث ا ل أ خ ي ر ه ب ف ل س ي ن ان شعوب المسلمين رغم المسلمين ما فيها من الحماس وربما يمتلكها من الغيره لحرمات المسلمين فلا زالت السعاده تحتريها لا زالت ع و ب المؤمنين ا ل ع و ب ن بيد الاعلام إ ع ل م ي ف ف ي ه ا يفعل ا ي فيها ما يشاء ولم ا تستفد من م ر س أ ق ر ا ن ا ل ا ن ه شيئا ف أ ي س ع ا د ة أ ع ظ م أ ي غ ب ا و ه افضح من أ ن يعتبر الناس من أ ن يعتبر الناس العميل الخائن عرفات بطلا أي غ ب اي هادئ أ زلاده هذه تصبح بها الامانه ب ط و ل ة والخيانه مساء ب ت ن ز ي ة ي ه م ر ص و م ة و م ض ر ح ي ه م ث ق ل ة تحول العميل الخائن إ ل ى بطل ماذا حصل لكم اخبروني ماذا وقع لكم ايها المسلمون أ ن ا س ي ت م ما ساله هذا العميل الذي نط على راسه شعار السلاحيين ليخفي تحته طرم الزيتان انكيت أ ن هذا هو العميل الذي أ ق ا م د و ل ة في الهواء وقاد نضالا في الفضاء و أ ك ل أ ب و ا ن المسلمين ظلما وعدوانا وجاء على قدر ل ي ق و ل بلاده إ ل ى مجنون لا يعرفه احد كل هذا وهو يمتطي جواد الوحي والخيال ويسير بسيده الى كفال ويعدهم ويمينهم وما يعدهم الزيطان ا ل ى غرورا التيتم ايها المسلمون التيتم بسروع ان عرفات هو الذي ساجر في قضيه فلسطين بيعا وشراء على موائد دم اجتماع الشهداء وارواح الابرياء ومقدسات المسلمين كما يشاء هو وصيانه الغابون اليس ع ر ف ا هو العميل الذي فعل من بين الرغال والرفات ل ي ب ن ي د و ل ة في عالم الخرافات ان ق ض ي ة ب ل س ط ي صارت م ر ض ع ا خصبا لرغم الساسه والسجاره والعملاء الماثورين و ا ل ع م ا د ي ن المنهكرين و ق و ي ص ر ا ت من ا ل إ ع ل ا م ي ي ن يوم لعبوا على مساحر و ع ر ا ض ح المسلمين و ت ع ا م ر و ا على بيت النقد كالحزين و ا خ ر و ا باطلالهم ا ل ن ج د ة في بناء المجاهرين في, في حين كان الواجب كان الواسف عليهم ان ي ع ط م ا الرايه حاميها ل حراميها و ن ح ط و ا ا ل و س داريها ل د ا ر ي ه ا قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ستاتي ا على الناس سنوات خ د ا ع ة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصالح ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينبت فيها ا ل ر و ي ض ة قيل وما ر و الرويضه قال ا ل س ك ي ه يتجنب في الامور العامه انسيتم ان عرفات هو الذي على موائل حتى بكل أن أن عرفات. هل و ا ذ يجد باعث الصين موائل في على بكل مدريس حتى تبطل اليهود خيرا من عرفات ليزل ا ل م ج ا ه د ي ن الصارخين في سننه و م س ت ق ر ا ت ه هل يجد اليهود خيرا من عرفات ليصف ا ل ع د ل ي ا ت ا ل ا س ت ث ا ر ي ة بالارهابيه وانتم م ن ر ك و ن ان عرفات نعس هذه العمليات ل أ ن ه ا عمليات ا ر ه ا ب ي ة وشدت بكل من سببت علاقته بها في السجون والمحتفلات انسيتم ا يوم خرج السبب بن ابي سلمي يرفع صور الشيخ ابانه الصادق الطاهر ا ل م ص ي ب أ ر س ل عرفات أ س ا ف ر ه يرمون ا ل م ت م ا ه ر ي ن بالرجاء نسيتم كل هذا وصدقتم التنزيليه وجعلتم عرفات غدلا وصانع أ م د ا د إ ن اليهود والصليبيين لم ي س ت ط ي ر و ا أ ن يكون الشيخ اسامه بطلا في قلوب ا ل ع ز ل ترعاه بعاقبتها و ت ؤ ج ل ه بدعائها وابتهالاتها فكان لا بد أ ن يصنعوا لهذه الأمة ب إ ع ل ا م ه م بطلا مزيفا يعمل لانجاحهم ويرعى مصالحهم فلم يزلوا خيرا من عرفات, فلم يجدوا خيراً من عرفات س ي أ ت و ن س ي الرسميون على ق ل و ا ت العالم ل ن ر ك د و ا على عرفات دون غيره دون من المجاهدين الصالحين ممن يسقطون كل يوم من أ ع ض ا ء حماس وجهاد ثم يوهم ا ل ا م ة بمحاوله وسأن إسرائيل ق ت ل عرافات ك أ ن إ س ر ا ئ ي ل صعب عليها أ ن تقتل عرفات كأن إسرائيل الم تقتل من قبل ابا جهاد وهو في بيتكه في تونس الم تقتل السلوحي ن ابو هل مصطفى بساره من عذابه في مكته فهل عجز اليهود على ست عرفات وهم يقولون انهم على فكر امطار منه او على بعد غرفتين او غرفه ونصف وكيف تمكن ذلك الوقت الاوروبي من الدخول الى مطر عرفات والاعتصام حوله ن والجلوس ا ت ل على, على مناطق اخرى للمناطق مناطق ن و تبطية ب المجاهدين الذين ر ع ن وكأن اليهود الامر ل ي بعد ر ا وانما هو في يد بارون وهكذا يستطيع عرفات بيع المجاهدين بثمن رخيل والامه تعتبره بطلا وردا م زيفا ولا ادل ولا اسبق على هذه التمثيليه مما اقدم عليه المرسي عرفات الخائن العميل جبريل ا ل ر ب الذي صنع مسرحيه مع يهود حيث ذهبوا م ح ا ص ر ة مطر ا ل أ م ن ا ل و ط ا ع ي وجعل ا ل ر ج و م أ ن موظفيه يتعرضون ل إ ط ل ا ق النار وبعد انتهاء التمثيليه يعلن عن إ خ ل ا ء المبنى عن إخلاء ل ا من ى منزله ولكن ماذا اخلي المبنى مقابل ماذا؟ مقابل تسليم ا ل ر ج و م ل ث م ا ر ي ة من المجاهدين الصادقين لليهود ليقدموا على قدهم ل ل ر ص ا والأنالة إ ل ا ا ل خ ي ا ن ة و ا ل ع م ا ن ة ف أ ز ه ا ر الخوارز وابطالا عندكم يا معاشر المسلمين إ ن م ا يجري على أ ر ض ا ل س ط ي ن مخطط مدروس ب ع ن ا ي ة ف ا ئ ق ة يسترق ا ل ج د ي ر في تمثيله بدقه بالغه فلا تكونوا تنشدى ولا اقوياء إ ن ا ل أ ب ط ا ل الحقيقيين المخلصين الشركاء ليسوا عرفات ولا ص ف ي ت الامطار الحقيقيون ثم امطار الخنادق والجهاد ا ل أ ب ط ا ل الحقيقيون هم الزيخو زام ومن معهم ن الرجال ا ل أ ب ط ا ل الحقيقيون هم الذين صلعته جلال أ ب و هلسان وغلاه المسمه وسهول كسمير و ث ن و ج الديفان ا ل أ ب ط ا ل الحقيقيون ا ل ص ا ر ب و ن السوداء هم الذين قيدتهم أ غ ل ا ل ه وصنام وغيرها من ق ر ا ع امريكا هؤلاء هم السوداء هؤلاء هم المجاهدون ا ل ص ا ر ب و ن العمراء من ونسال أ ر من اللهم ان م و وعلا بأسمائه يرفع ل ا أن عنا الظالمين اللهم إ ل ي ك نرفع هدايتنا اللهم إ ايدك وملائكته وملائكته ي ل وملائكته وملائكته و و م ل ا ا ك ت ه وملائكته ء وأسدوا, وأسدوا, وأسدوا الأرض اللهم انت بهم عليم و ب ا ح و ا ل ي م خبير وعليهم قدير إ ل ي ك يا ربنا ن س ك و ذكرهم إ ل ي ك يا ربنا ن س ك و حبهم إ ل ي ك يا ربنا نرفع هدايتنا اللهم اليك يا ربنا ن س ك و خيران ا ل خ و ن ة المرتكين العملاء اللهم اليك يا ربنا ن س ك و خ ي ا ن ة ا ل ح ك ا م ا ل خ و ن ة العملاء 「あ l l a、um、h、um、u m m a la らららららららららら n a らら a らららららららららららららららら a ららららららららら a ららららららららららら a ららら t ららら a らららららららららら اللهم ارض عنا اللهم لا بما فعل السفهاء منا اللهم انزل المجاهدين في سبيلك على ارض القرطين وعلى ارض الراحلين اللهم امرهم بنصرك وايدهم ب ت ا ي ي ر ك اللهم ارض ع ن ه م واعل رايتهم ووحد صفهم و ق و ا س ت ه ا ن ه م وسجد اراءهم اللهم عليك ب ي ه و د والامه ل ا ل ا ن اللهم عليك ب ب و د وسارون ومن حلفهما ا من الخوانه و ا ل م ر ا ء والمبتدين اللهم ارنا فيهم يوم ا ل أ ز و ل ا اللهم ارنا فيهم أ ي ا م ل أ ي ا م عاد و ت م و د اللهم ارنا فيهم أ ي ا م ل أ ي ا م عاد و ت م و د اللهم أ غ ت ص ر ا ت ه م و أ غ ر ز ظاهرهم ودمر زواردهم اللهم اقر السماء من فوقهم وتزجزي ا ل أ ر ض من بعد أ ب د ا ن ه م اللهم اجعل مكرهم عليهم اللهم اجعل كيدهم في نزورهم وتدبيرهم في تدميرهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا بما فرقوا يرحمكم الله